ابرمقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ إِنِّي رَسُولُ الله مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدِي مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء من بالبينات قالوا هذا سخر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون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 وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ